انك يا ذي من اصغرا يا بما خلف يا من لا يغيب عن علمه من هو مستخف بالليل والسلام أبي غضنوب التائبين قبل السفر يا مدد يدرك الأمسار لا تدرك. القطار سبحانك يا من أوضى لي كنوز في كتون أكد اللؤل أرغب في قلب المخاط أودع التنود في بطون في قلب المحار ربنا ما خلقتها تباط لك سبحانك فقير نور هدي قد أنت عربي يا مؤمن الجنين يا مخيم مجنيد قبل أن تنكدل أسمى يا قبل أن تقابل القدم سبحانك سبحانك سبحانك يا زمان وعلى متان سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك